يميني ماسك عمي ووصاني عليك وقال تراها قطعه مني امانه تحفظ الميثاق ابيك ثمن الكلمة الكلمه وابي منك وعود الرجال قبلت ابشر بوصل العين والاعنا تذكرين به التاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق به التاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق يا نبض القلب بدنا رحلة للأشوار تعالي نغمض العينين ونسرح في هوانا سنين ونضحك عالزعل لو دلع وعتاب بين اثنين تعالي نعيش هالضحكان ونذكر اروع اللحظات نعيش هالضحكات ونذكر اروع اللحظات وندعي يا عسى اللي جاي يكون اجمل من اللي فات بهالتاريخ والميلاد بدينا قصه العشاق بهالتاريخ بدين بدين رحله العشاق بدينا الحب يا نبض القلب بدينا رحله الاشواق